وشرع ربنا جل جلاله المنان وما يثيره أهل الباطل من كلام حول طمع الإسلام للحريات أنه حرم الاختلاط وجعل الاختلاط بين الرجال والنساء محرما فقالوا هذا يحد من الحرية والحياة توجب ذلك والعبرة بالقلوب والعبرة بالنوايا وأنتم تقيمون الشك دائماً بالناس هذا كلام أهل الباطل اتهام الناس في نواياهم واتهام الناس في باطنهم وقلوبهم يجعلكم تحرمون الإختراط أما الأصل أننا سليمون نواياه سلموا البواطن والاختلاط لا يدفعنا لشيء فنقول وليل حبة في الله أولا أنه هذا اسمه تدليس واسمه أخذ لشيء من الدين وترك لأشياء مثل اللي بيقرأ قول الله عز وجل فوين للمصلين ويقول القرآن يقول ثوين للمصلين ويترك قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون ومثل الذي يقص قطعة من درس أو من خطبة ويقول الشيخ يقول كذا وكذا ولا يأخذ كل الكلام فلو عدنا إلى نصوص القرآن ونصوص السنة لوجدنا أن القرآن والسنة مليئان بالنصوص التي تحرم الاتهام وتحرم الحكم على الباطن بل توجب علينا حسن الظن بالناس وأن كل اتهام للبواطن هو, هو تدخل بشأن الله فالحكم على الخلق بالإيمان والنفاق والكفر والصلاح والفساد والجنة والنار هذا حصراً لله ممنوع والحديث معروف داماً من كرره الرجل الذي كان عاصيا فكان يأتيه الرجل قصة بني إسرائيل ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا هذا اتق الله دع ما تصنع فيقول إليك عني دعني وربي فيقول له يا هذا اتق الله دع ما تصنع فيقول هذا إليك عني دعني وربي فجاء ليهم وقال له والله لا يغفر الله لك فغضب الملك جل جلاله فقال الله تعالى من ذا الذي يتأل علي من عم يدخل بشؤونه لقد أحبطت عملك يا مؤمن يا اللي عم تحكم على الناس لقد أحبطت عملك وغفرت لفلان نص صريح واضح صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمنع التدخل في البواطن حتى عند علماء أهل السنة والجماعة والحبة في لا يحكمون على أحد أنه في النار وإن كان الآن كافر شيخ كيف لا تدري كيف سيختم له هل أنت أصلا تضمن نفسك أنك يختم لك على الإسلام وهل تضمن أن هذا الكافر يختم له على الكفر لا يدري لعله يسلم عندما يموت والموضوع في هذا مفصل لا أريد أن كل الوقت لكن أريد أن على في البداية أن الأشياء التي حرمها الإسلام كالاختلاط وغيره لا تعني أننا نحكم على الناس أنهم فاسدون لا نعني عندما نحرم الاختلاط على الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل لا يعني هذا أننا نقول للرجل أنت فاسد فما بحق إلا تختلط مع المرأة وأنت فاسد أو عندك نوايا مش منيحة وتريدين شيئاً آخر لا لا لا ليس هذا طيب يا شيخ هذا من أي باب قلته البارحة هذا اسمه من باب شو يمذكر سنت سد الزرائع سد الزرائع تقول له يا ابني ما تمشي به بس أنا يا بي ما عندي شيء ما أعرف ما عندك شيء ولكن هذا الطريق قد يوصلك إلى الخراب قد يوصلك إلى الضلال قد يوصلك إلى الفساد قد يوصلك إلى الإفلاس فنحن بحياتنا نتعامل مع بعضنا بشيء اسم سد الزرائع لا يعني بأبسط الأمثلة تقول لك الزوجة الأم الأب لا تخرج من البيت ولم تلبس عليك وستجسمي قوي جيد أنا أعرف ولكن خوفا من المرض سد الزرائع كل شيء قد يوصل إلى فساد وحرام حرمه الإسلام حرصا عليك خوفا عليك لذلك ربنا تعالى قال عندما أمرنا بغض البصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بعدين شو الأي قال ذلك أزكى لهم عمي عشانكم <تصفيق> ذلك أزكى لهم هو يقول جل جلاله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله إذن جاء الإسلام بآيات القرآن وبهدي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بسد الذرائع التي توقع في الحرام فقال لنساء النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف وأطر النساء النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد قال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن هذا يعني مدحم من الله لبيان مستوى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للصحابة إذا أردتم أن تخاطبوا هؤلاء النسوة لأن أشرف أطهر ناس على وجه الأرض قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب شو السبب لماذا شو الأيب تقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم يا لساء النبي أنتم لا تدرون كيف حال القلوب كيف حال قلوب الرجال فاسألوهن من وراء حجاب هذا الباب فيه طهارة للقلوب ما معنى النساء النبي في شك ما معنى الرجال في شك لكن حفاظا على طهارة القلب سؤال المرأة يكون من وراء حجاب وأمر الرجال بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأمر النساء بغض البصر وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهم وأمر النساء أن تقر في البيت قال وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالأيام القادمة عن مضوع عمل المرأة وما يدور حوله من كلام هل الإسلام حرم العمل أم لم يحرم العمل هل تحريم على الإطلاق أم غير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الدروس الماضية جعل خير صفوف الرجال أي واحد أولها وخير صفوف النساء أخرها لماذا؟ من عن الإختلاط وجعل شر صفوف الرجال أخرها طبعا هذا الحديث يتطبع على المسجد الذي يقلبه رجال النساء مع بعضهم وجعل شر صفوف النساء أولها قال دفعا للإختلاط وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقعدوا في الذكر حتى يخرج النساء حتى لا يختلط الرجال مع النساء ثم رأى بابا يدخل منه الرجال والنساء فأمر أن لا يدخل الرجال منه يقول ربا الحديث فما دخل ابن عمر من هذا الباب حتى توفيه من شد الطاعت حب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم هم يقولون يا شيخ ما هو؟ كلمة الإختلاط شرح أن ت له homepage بالقرآن تقول الإختلاط حرام ورحمي الحديث واتقول إختلاط حرام هذا what you say رحمي الحديث أتقول إ Gesundheit دخان حرام شرح أن تقول إي ein accordance على repairing هذا дуже boil هذا بسيط بسيط لماذا بسيط لا قرأ فقه ولا قرأ أصول ولا يعرف العلم الشرعي وإنسان ظاهري فنقول له القاعدة الشرعية العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني العبرة هذه قاعدة يحفظوها العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني يعني اليوم آه... يجا واحد قال يا شيخ... المخدرات موجود بالقرآن قال له أنت أكيد متعاطي قال <تصفيق> له القرآن كريم مليء بتحريم المسكرات المسكرات اليوم في عندك شي طلع جديد مش موجود بالقرآن وسيأتي إلى آخر الزمان أنواع وأشكال من المسكرات تطلع فشو ما بدك سميها سميها العبرة بالمقاصد والمعاني يا حبيبي لا بالألفاظ الألفاظ ممكن تتغير طب ليش ما ربنا ما قال للإختلاط حرام لأن هذا اللفظ قد يتغير مع تغير الزمن بزمان بسموه اختلاط وبزمان بسموه شيء آخر وبزمان بسموه شيء آخر فربنا تعالى بيّن لك ونبيه صلى الله عليه وسلم بيّن لك الأصل والأساس هذا أولا ثانيا يقولون لك طب هو يا شيخ ورد أن المساجد كان فيها نساء ورجال ورد وهلأ أنت لنا بارح أنه النساء كان تعلم الرجال وصوت المرأة ليس بعورة وكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء وورد في السنة أن النساء كانت تخرج للجهاد صح؟ ونحن أن كان يقع نساء وأن النساء كانت تطبب الرجال وأن النساء كانت تسق الرجال وأن النساء كانت تطعم الرجال وأن النساء كانت تقاتل الرجال نقول أولاً قبل أن نتكلم على موضوع الجهاد أن الأختلاط المحرم ليس على الإطلاق بل هناك نوع من الاختلاط لا نستطيع أن نخرج منه ولا نستطيع أن نتهرب منه وهو الاختلاط الذي يحصل من باب الضغورة في الأسواق عندما تضطر تبهي إلى المصطلح تبه الكلام عندما تضطر المرأة للذهاب شيء بعدم وجود زوج بعدم وجود أب بعدم وجود ابن أو أخ بعدم وجود من يقضيها تقول لي في عند زوج وفي عند ابن وفي عند أخ نزلتها للسوق حرام نقول الحرام ليس النزول للسوق الحرام هو التعرض للاختلاط بغير ضرورة دخول المرأة إلى دكان إلى محل لتشتري وهي وحدها تتكلم مع الرجل وينظر إليها وتنظر إليه وتكلمه وتحاول أن تنزل من السعر والرجال موجودين والأنك من ذلك أخواني أن ترى امرأة مع زوجها في السوق أو مع أخيها أو مع ابنها في السوق يقف خلفها وهي تتقدم وهي تتصدر الحرب من أجل أن تنزل في السعر وتتكلم هكذا وهكذا فإذن الإختلاط ليس محرم على الإطلاق إنما المحرم من الإختلاط هو إختلاط النساء بالرجال الذي فيه إظهار للمفاتن والذي فيه كلام فيه خضوع كما ذكرنا في الدروس الماضية طيب شيخ شو الضوابط الإختلاط اللي بتخلي الإختلاط حلال؟ أولاً الحجاب الشرعي من المرأة إذا اضطرت لذلك الحجاب الشرعي المرأة التي تخرج للمسجد شوف بلشت بالمسجد أبل غيره والتي تخرج للسوق والتي تخرج للعلم والتي تخرج للتطبب وغير ذلك إذا لم تخرج باللباس الشرعي الكامل باللباس الشرعي أقله الحجاب واللباس الفطفاض العباء الفطفاض الساترة هذا أقله ومنهم من زاد ذلك بالخمار وستر الوجه والكفين إذا خرجت المرأة للضرورة وبالحجاب الساتر وبعدم الخضوع بالقول وبالتكلم مع الرجال على ضرورة وبعدم خضوع في القول فهذا الإختلاط غير محرم وهون من خرج ذهابها للسوق لشراء بعض الأغراض للضرورة ذهابها للطبيب كذلك موضوع الطبيب اصلا إذا لم يكن طبيبة إذا لم يوجد طبيبة في نفس الاختصاص بنفس المهارة إذا لم يكن هناك ضرورة أو ذهابها للتعلم والتعليم أما بالنسبة للجهاد فالجهاد بالنسبة للنساء ليس بواجب لم يوجب الإسلام الجهاد على النساء إنما خرج النساء مع الرجال للضرورة وخروج النساء مع الرجال كان لاجل مقصد جعل الإسلام خروج النساء مع الرجال في الجهاد تشجيعا للرجال عشان يكن النساء في الجهاد يقفوا في الخلف وحتى في الجاهلية كان النساء يخرجوا في الحروب يقف خلف الرجال قال لما؟ قال لأن الرجل إذا أراد أن يهرب من من الجهاد يخجل حتى ما يقول النساء رجل هربان من الجهاد فكانت النساء تحيط بالجيش حتى لا يهرب واحد من الرجال من الجيش إلى الخلف وهناك بيت من الشعر مشهور عن هند رضي الله تعالى عنها خرجت في أحد قبلاً قبل إسلامها فصارت هي تشجع وترغب الرجال فصارت تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق ان تقبلون عانق وإن تدبرون فارق عم تقول له للرجال إن تقبلون عانق وإن تدبرون فارق إلى غير ذلك من الأبيات فكانت النساء تخرج لمقصد من باب تشجيع الرجال ومن باب شماية الرجال من دخول الأعداء من الخلف ومن باب تطبيب الرجال عند الضرورة أما الأصل أن الجهاد ليس بواجب على النساء وأختم بآخر احصائيات وآخر قرارات المجامع الغربية في أمريكا وأوروبا بعد الدراسات وهنا عندهم شيء اسمه دراسات نحن في هذا الزمان مفقود عنا عندهم دراسات للنفس ودراسات لطبيعة البشر وجدوا ان القدرة العقلية على التركيز عند الطلاب في المدارس والجامعات تقل بمستوى اكثر من 30 ل 50% في المدارس والجامعات التي يكون فيها اختلاط ووجدوا أن نسبة التركيز عند المدارس والجامعات عند الطلاب في المدارس والجامعات التي لا يكون فيها اختلاط هي اكثر ب 30 ل 50% ووجدوا التركيز عند الشباب بالعمل عند الشباب بالعمل في الأماكن التي لا يكون فيها اختلاط القدرة والطاقة على العمل والإنتاجية تصل لمستوى أكثر بخمسين بالمئة والقدرة على الإنتاجية عند الموظفين بس يكون معهم بنات تقل من ثلاثين لخمسين بالمئة هذه دراسات غير إسلامية هذه دراسات عند غرب جاءت لتثبت ما بيّنه ربنا جل جلاله بس نحن إذا منقول أمريكا عمل الدراسة أوروبا عمل الدراسة وقول أمي والله ما عنحا لما ربنا قال النبينا عليه الصلاة والسلام قال ألا يعلم ما الخلق وهو اللطيف الخبير نسل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى الله عليه وسلم